السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين الرابع من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين ثلاثون هالك ومصابا من طالبان المرتدين في ننجر وكونر ومقتل وجرح 22 من الإعلاميين الموالين للحكومة الأفغانية المرتدة في كابل ثمانية عشر هالك ومصاب من البكك المرتدين إثر تفجير ثلاث دراجات نارية وعملية أخرى في البركة عمليات تقض مضاجع المرتدين في أماكن متعددة من ولايات العراق إصابة عنصرين من مرافق وزير سابق باستهداف آليته في بوساسو ومقتل عنصرين من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو البداية من ولايات خراسان ثلاثون هالك ومصاب من طالبان المرتدين في ننجرهار وكونر ومقتل وجرح 22 من الإعلاميين الموالين للحكومة الأفغانية المرتدة في كابل بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أمس عناصر من طالبان المرتدين حاولوا التقدم لمواقع المجاهدين بمنطقة وادي حصار في ننجرهار حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة لساعات عدة ما أدى لهلاك وإصابة ستة وعشرين عنصرا ورد الله كيدهم وعادوا مدحورين خائبين كما استهدف حافلة تقل إعلاميين موالين للحكومة الأفغانية المرتدة ومحاربين للمجاهدين في الناحية الخامسة من مدينة كابل بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك هلاك وإصابة 22 إعلاميا مرتدا ولله الحمد والمنه وفي عمليات أخرى وضمن الغزو نفسها تمكنت إحدى المفارز الأمنية لجنود الخلافة أول أمس من استهداف أحد رؤوس الشرك الرافضي المرتد المدعو كريم وسط مدينة قندوز. بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه كما تمكنت مفرزة أخرى لجنود الخلافة من أسر قيادي لميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة باجرامي بنانجرهار وقتله بسلاح مسدس وفي منطقة مانوجي بكونار كما جنود الخلافة أمس لآلية تقل عناصر من طالبان المرتدة واشتبكوا معهم بالأسلحة المتوسطة ما أدى لهلاك ثلاثة عناصر كما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة في اليوم نفسه عنصرا آخر منهم بمنطقة ديوهجل جلب ما أدى لهلاكه واستهدفوا دراجة تقل عنصرا من الاستخبارات الأفغانية المرتدة بمنطقة حصار شاهي بنانجرهار ما أدى لإصابته ولله الحمد ننتقل إلى ولاية الشام من البركة 18 هالك ومصابا من البكك المرتدين إثر تفجير ثلاث دراجات نارية وعملية أخرى في البركة بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة من راكن دراجة نارية مفخخة في حي النشوة الغربية في مدينة الحسكة وتفجيرها على آلية لودر للبكك المرتدين ما أدى لإعطابها وهلاك ثلاثة عناصر كانوا على نها. كما فجر المجاهدون دراجة نارية ثانية على آلية تقل عناصر من البكك المرتدين في حي مشرفة ما أدى لتدمير الآلية وهلاك وإصابة سبعة عناصر كانوا على نها. واستهدف المجاهدون شاحنة وآلية للبكك المرتدين في حي غويران بتفجير دراجة نارية مركونة ما أدى لإعطابهما وهلاك وإصابة خمسة عناصر كانوا على متنيهما ولله الحمد والمنة وعلى صعيد متصل وضمن الغزوة ذاتها استهدف جنود الخلافة أمس بالأسلحة الرشاشة آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على الطريق الرابط بين بلدتي مركد والصور ما أدى لإعطاء وهلاك ثلاثة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد وإلى ولاية الصومال إصابة عنصرين من مرافق وزير سابق باستهداف آليته في بوصاص ومقتل عنصرين من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة آلية المرتد شري حاجي فارح وهو وزير سابق في حكومة إقليم بونتلاند قرب فندق شبيلي في مدينة بوصاص بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة اثنين من مرافقيه وقدر الله تعالى نجاة المرتد نسأل الله أن يمكن المجاهدين منه وفي عملية أخرى وضمن الغزوة ذاتها استهدف جنود الخلافة بنيران أسلحتهم عنصرا من الشرطة الصومالية المرتدة في تقاطع سوق بعاد بمدينة مقديشو ما أدى لهلاكه كما استهدفوا أمس بسلاح مسدس عنصرا آخر من الشرطة الصومالية المرتدة في سوق بكاره بالمدينة ذاتها ما أدى لهلاكه ولله الحمد وإلى ولاية العراق عمليات تقض مضاجع المرتدين في أماكن متعددة من ولاية العراق من ديالة بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية لمرتدي الأسايج في منطقة كولج جنوب كلار بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها بينهم ضابط بجروح خطيرة كما فجروا عبوة أخرى على عربة همر للجيش الرافضي المرتد في قرية الكباب بمنطقة الوقف ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها واستهدف أحد جنود الخلافة تجمعا للجيش الرافضي المرتد في القرية ذاتها بسلاحه الرشاش ما أدى لإصابة عنصرين بجروح نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وفي الجنوب بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة امس الية للحشد الرافضي المرتد في منطقة الفارسية بجرف الصخر بتفجير عبوة ناسفة ما ادى لاعطابها وهلاك واصابة من كان علامتها كما فجروا امس عبوة اخرى على عربة همر للحشد الرافضي المرتد في منطقة الزيدان بالرضوانية ما ادى لتدميرها وهلاك واصابة من كان علامتها واستهدفوا في اليوم ذاته والمنطقة ذاتها الية للحشد الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة ما ادى لإع وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وفي كركوك بتوفيق الله وحده وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة أول أمس من تفجير عبوة ناسفة على عربة همر للشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة داقوق ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية سيناء بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على عربة كوجار للجيش المصري المرتد بالقرب من مصنع الاسمينت وسط سيناء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 عمليات تقض مضاجع المرتدين في أماكن متعددة من ولاية العراق إصابة عنصرين من مرافق وزير سابق باستهداف آليته في بوصاص ومقتل عنصرين من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تحن كفرا العين سمومه ممزوجه بالذل بعد الانقيب لا تحفلوا بالكفر يحشد اهله فهم الغساء محاسبا سجهنم افدي الخلافه بالنفيس و